سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاتغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم দল বিমূন দল মুহিম গলি কীব وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ فَعِيرًا